قبل ما تحاسب الآخرين حاسب نفسك وقبل ما تحكم على أفعاله راقب أفعالك. إنه الناس عندها مشكلة بشغله وما عندها مشكلة بشغلك أنت. حيرت قلبي معاه أنت عم تسلب علينا. ما في شيء حبيبتي ما في شيء ليش الواحد لا يعصي ما في شيء لا يعصي بالواحد.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 شكرا أنت ببرنامجنا أمام نقيدك ونسمع منك ومنه برنامج وجه لوجه تلتنين معي أنا غرام يونس وأنا ندى حرفوش على هوا إذاعة أمواج أف أم مستمعينا برنامج وجها لوجه لو لليوم هو بين نقيدين ولكن من نفس الأسرة الأختين أدي عادة منحس أنه في عيال أولادهم ما بيشبهوا بعض أبدا بالشكل ولا بالشخصيات حتى منقول غريبة بيقولوا كان يقولوا أيام زمان غرام البطن بستان أنه فيه الحلو وفي الحامض وفي المر تمام بس رغم هالشيء ندا كمان كنا نشوف عائلات رتم واحد بيشبهوا بعضهم بالحركات نظرتهم للحياة بأسلوبهم وطريقتهم تماما حتى الأهل كانوا يتعمدوا أحيانا يسموا الولاد بأسماء هيك متسلسلة قريبة من ها. بعضها فبتلاقي بالعائلة كلها سراء ساراء و... <تصفيق> يعني بحيث أن يكونوا مين ما سأل عن الاسم والكنية يعرفوا أنهم قريبين ما شرط يكون الأخ نسخة عن أخوه أو فوتوكوبي عن أخوه ليكون الأب والأم ناجحين بالتربيه لأن مثل ما هالولد مثل ما هالأب والأم ربوا الولد الأول أكيد راح يربوا الثاني والثالث ولكن حسب ما بتقول دراسات وراح نحكي بعد شوي إنه كل ولد بيختلف طباعه حسب ترتيبه بالبيت اليوم عنا نقيتين موجودين هنون إخوات بنفس البيت مريانا أحمد ومرح أحمد أهلا وسهلا فيكم أهلا فيك يا حبيبة ألمي نورتونا تسلمي كل انتو كتير مختلفات عن بعض اكيد. أكيد. بس خبرونا من وين ايجيتوا اول شيء؟ هلا نحنا جهيني من الدراكيش. او طبعا موجودين معكم اليوم بطرتوس بالامواج. شو دراسة تكون انا طالبت حوخ سنة تعنيه. انا تخرجت السنة ادب انجليزي. اذا مريانا انتي الكبيرة خليجت ادب انجليزي ومرح. طالبة خانون سنة تعنيه. حلو كتير. هلا قبل ما نبدأ معكم التناقض اللي منشوفه بالبيت الواحد او بين الاخوات خلونا نسمع الاستطلاع يلي اجريته زميلتنا ليه محمد وبنرجع لكم موضوع يعني الاخوة والتوجهات بالاعراء بالطموحات بالمتطلبات بالحياة احيانا بيكون في اختلاف كبير مثل ما بيقولوا البطن بستان. هذا الشيء يعني لا يفسد للبدي قضية ام انه بيكون في بداية لخلاف بين الاخوة. هلا شوفي صحيح مثل ما حكيتي أنتي إنه فعلا البطن بستان كتير أحياناً الأب واحد والأم واحدة ولكن الأخوة بيختلفوا بالطباع بيختلفوا بالأشياء اللي بيميلون سواء كانت فنية ولا كانت مية العمل ولا أي شيء حتى بالدراسة يختلف القدرات العقلية من شخص لشخص آآ آآ هذا الأمر ممكن ممكن يلعب دور مثلا ممكن يلعب دور أحياناً تأثره, تأثره يعني أحياناً الأولاد يربوا بنفس البيئة ولكن بتأثره بالأصدقاء لأنه في فترة جي في فترة جيل معينة بين م. الأخ والأخت حتى بالنسبة للتوائم أحياناً ممكن يكون كمان في فرق بالميول نتيجة ولكن بتحس في انسجام أكثر من بالنسبة للتوائم لكن نحن نحكي عن الأولاد اللي بيكون في فرق بيناتهم هي فرق أجيال فرق بالأصدقاء فرق البيئة اللي عم عم وبالتالي بيصير في حالة خلاف حالة خلاف هي يعني بملكات اللي بيمتلكها الشخص نتيجة الوسط اللي بيرب فيه نتيجة العشرة مع الأصدقاء العالم اللي عم بيتعامل معه وبالتالي أي بيصير في اختلاف هذا الأمر ممكن هو أصلاً ما بيعمل نهائياً مشاكل لأنه مو حلو أبداً يعني المرأة تلد ابنا كل مرة يعني نفس الشخص لا بالعكس هي الحلو والجميل ورب العالمين دخل اسمه يعني هو اللي عطى هاي الملك الحلو انه نحن نلقى عم نولد كل المرة شخص جديد بميول فكرية مختلفة وبالتالي ما كان لا كان فيه الأطباء ولا كان فيه المهندسين ولا كان فيه الفنانين ولا حتى كان فيه الرسامين المبدعين لانه كان عن نفس الطباع الوحدة هلا هو الأساس بهذا الاختلاف لحتى يتفقوا بالأخير هو تربية صالحة وقت اللي بيكون في مفاهيم أساسية وخطوط ما بيصير يتحداها الولد بتربيته فأكيد بالأخير بيتفقوا على شي واحد وهذا الاختلاف بالطباع أكيد هو شيء طبيعي لأنه أصابع إيديكي مكلة مثل بعض فشي طبيعي أنه يكونوا الأخوة كل كل واحد له طبعه كل واحد له خلينا نقول شخصيته اللي بتتكون بناء على كثير متغيرات رح تطرى على حياه كل اللي بيعيش بنفس الظروف صحيح كل من اب وام واحد ولكن الظروف بتختلف حسب طبيعة العمل حسب المحيط الخارجي اللي بده يوصل له هذا الشخص ولكن التربية اولا واخيرا هي الاساس بهذا الموضوع لانه الخطوط العريضة والاشياء اللي خلينا نقول المبادئ الأساسية بالحياة اللي لازم يستند عليها اي ولد هي بتتخذ من الاب والام فراح يكونوا بالتفاهم البطن بستان ايه يعني باختلاف هلا بحكي عن تجربتي انا واختي مثلا في كتير منختلف عن بعضنا مع انه متقاربين فيه فرق ساني بيناتنا ونفس التربية يعني وهيك بس اختلاف في اختلاف كثير يعني يمكن قطعة عمسته مثلا تياب قطعة أنا أشوفها كتير حلوة يمكن شوفها هي إنه عادي قطعة هي بكونوا بفرا فيها أنا بلاقي إنه عادي مثلا نحكي بموضوع أنا بقول إليني بشهط نظر إنه لا هيك هيك يصير هتقول لا إنه عادي يعني في اختلاف طبعا يعني إيه بطن بستان يعني, يعني هذا الاختلاف يعني بأسر شيء على قدكن وحياتكن على هل أكيد إيه أحيان بيأثر إنه نختلف شوي إيه أنا وإيه وننك قل لا أنا رأيي صح أنا أكبر منك مقدر يعني او كذا ايه بس انه مو انه ضمن الاطار الحلو يعني مناقشة حلوه يعني انت واخواتك بالعكس هالاختلاف حلو مبره ما ما ما انه ضد يعني يعني احيانا مع انه على فكره بنختلف عن بعضنا بس الشيء المميز اذا بدي اي شيء ما في غير اخذ رايه وهي بالمقابل نفس الشيء انت شو بنختلف عن بعضنا احيانا بالزوق مثلا بالزوق اللبس او مكياج او او مثلا حتى مواضيع مهمة في كثير اختلاف بيناتنا هي كثير مثل هيك باخد رأيه بكل شيء يعني هي وكو نفس الشيء تاخد رأيه بكل شيء حلو بالعكس الاختلاف بيساعدنا نكمل بعضنا اكتر هلا اكيد الاختلاف وجهات النظر بين الاخوة ما بيعني هذا الاختلاف العام بكل شيء هلا نحن دائما مفهوم الثقافي عنا انه الاخوة لازم دائما يكونوا متكاتفين على رأي واحد ما شرط ومثل ما قلت انتي يعني انه البطن بستان ما على احيانا كتير احنا نختلف على شغلات كتير صغيرة إخوة ورفقاء وحتى بالبيئة وبالمجتمع يعني ما ما ما نكون يعني كل حدا عنده رأي خاص فيه أكيد في اختلافات بين الأخوة كل واحد قل هو ما يقوله بس لأن نحنا أربعة في واحدة الطلعات الصوتات الثانية مثلا تحب النوم التلفزيون حتى على الدراسة يعني مثلا مو كلنا مثلا ندرس نفس الشيء واحدة تحب تدرس لحالة ما نحن لأ مثلا أنا وإخواتي تنين الباقيات مثلا نحب نجتمع ندرس مع بعض هلا مثلا في أنا إخواتي يعني كلهم بحبون نفس الشيء بس أكيد في يعني حتى بميل مثلا لأختي هاي أكثر من هاي مع أنه كلهم إخواتي يعني بالنسبة الى الاخوات والعلاقة بيناتهم الاخ الكبير دائما باعتباره ان هو المسؤول عن اخواته الصغار بوجود الاب ولا بعده موجوده يعني الشاب الكبير بيكون هو صاحب المسؤولية و بيكونه صغار فهني دائما بيتبعوا رأيه فالشاب الكبير بيضل كل حياته هيك الشباب الأصغر منه انه بيكبروا بيصير إلهم توجهات بصير إلهم أفكار آراء كل واحد بيختار طريق معين الشاب الكبير ممكن أنه ما يتحمل أنه هن طلعوا من تحت إيده أو طلعوا من مسؤوليته فبيصير فيه اختلاف أحيانا بهذا الموضوع أنه دائما لا لازم هو المسؤول كل شيء يكون برأيه كل شيء يكون يرجع عائله يعني بيصير هون أحيان بيصير في خلافات طيب. اذا كان في اختلاف بالطباع مثلا او بالاراء يعني بجوزة من حتى من هن صغار برأيك كيف ممكن تكون العلاقة؟ هلا اكيد كل شخص ضمن اسرة بده يكون له اراءه وطباعه وافكاره مع هيك يعني ما بظن انه بيسبب اختلاف لان كانوا صغار ولان كانوا كبار ويضلوا اخوة الأخوة بتظل أخوة رغم كل شيء ودائماً بيجتمعوا تحت قبة المنزل من نشارت من نشارت تبقي أنت أحلى بنت حدا هيدا العشق عيد ده العشق انه تكوني متل الكل وشوفك غير انا باعرف منك احلى وحدي والله منو فانق عندي فيك كلش بتمنع حبك علمني حياة مريانا ومرحة سمعتوا الاستطلاع ونحكي كثير عن أسباب الخلاف ممكن تكون بين الأخوة رح نحكي معكم عن أسباب خلافكم ولكن بعد ما نرجع سوى لستوديو أمواج باللادية مع موجز لأهم الأخبار ترحبنا بضيوفنا اليوم ببرنامج وجها لوجه مريانا ومرح احمد اجول لعنا مدريكيش شلون اختين واختليفتين جدا بالطباع مثل معظم البيوت يلي مشوف فيها بنات غرام بيكون فيها ولعانة احيانا جو بيكون ولعان بخناقات وبعد ثانية بتحسي ما في شيء اذا في بيت في بناتك بيلملموا الموضوع دائما وبيسكروا عليه اذا بدنا نقول نحكي مع مريانا كونك الكبيرة اول شيء شو اكتر سبب ممكن يكون خلاف بينك وبين اختك رأي احيانا طريق التعامل مع المشاكل أحياناً توجهات أحسة شوي فيها أخطاء معينة دايماً بصحح ليها. أنا بس للأسف. يعني أنت بتبدخلي حتى تغيري لها رأيها؟ مش لا. بحيث أنه أحياناً رأيها منه صحيح. م. يعني لما بعطيه أنا الرأي اللي رأيه اللي بقوله أنا هو صح. يعني هي بتعرف يعني بس نوصل بعدين لآخر المشكلة بتعرف أنه أنا اللي اللي قلته هو الصحيح تعترف حتى. تعترف لك يعني. <تصفيق> <تصفيق> أنه بتقول لي هيدا هل... اللي قلتي أنت هيدا هو. هلا أحياناً أنا في احيانا مثلاً في آراء التحكي اللي هي واقط فيها بل لأنه اوكي صح معك إنه بهيدا الحكي بس في شغلات كثير هي يعني بتعطيها حجم أكبر منه مثلاً بيكون عطتني مثلاً رأي أنتي ما لازم تتعاملي بهيدا الطريقة بل لأنه خلاص الحياة أبسط من هيك من هيك بكتير ما في داعي تعقدي الأمور تعطيها كتير يعني هي بترسم ابترسم يعني إنه على على شيء شيء شي صحيح لما اه عايشة اه بحيات الحدود على أقل شغلة على أقل شغلة أنتي بتعمليه يعني إنه وهذا هذا الصح, الصح إنه أنتي عايشة لازم ترسم حدود لأي شغلة عم تعملية من فهالأمور مليانا. لا أكثر الأمور الأمور.شرط تكون ما رح نسخة عنك لحتى تكوني أنت راضية عنك كأخت يعني.لا لا مش شرط تكون نسخة عني لحتى تكون راضية عنا بس صح صح والغلط غلط يعني أنا بمشي على مبدأ وأنا واسقة ومتأكدة إنه هذا الشيء صحيح هي لا بدأت عاندني لا وأهم شيء تتهمني إنه أنا عنيدة هي, هي صح عنيدة وراسية بس ودائما تتمسك برأيها ودائما أنا رأيي صح وأنا الأخت الكبيرة وأنا لما أنا مثلا أنا لما كنت بعمرك مثلا كنت مثلا أحكي أكتر فكر انت تأخذ الأمور ببساطة مثلًا بدراستك أنا ما كنت هيك لازم تفكر للمستقبل تباشر ترسمي مي عم تدرسي فرع القانون بحبك تكوني أقوى بحبك تكوني تدرسي أكتر تعرفي تتعاملي أكتر أنا ذكرتي شغلة نقطة كتير مهمة إنه ترتيب الطفل بالأسرة أو ترتيب هي. الولد له علاقة هي. كتير بشخصيته هي. يعني كتير علماء النفس اهتموا بالولد الأول ودراسة شخصيته إنه بيكون هو عنده قدر اكبر من الاهتمام والرعاية من الأهل والحنان وبكون مميز عن إخواته الباقين، أول ولد أكتر. لا ولد لا لا, لا. كيف صحيح. بلا هي. عن الوسط وعن عن الأصغر. يعني بدي أحكي شغلة لما عنده بتكون هذات. أمم أكيد. هذا لما بتكون هي حكيت شغلة مثلا بتلاقي ماما أجدة انه هي الكبيرة <تصفيق> ومعك حق. انه الماما شوي الطريقة التفكيرها تشبهك دي مريانا بتشبه ماما, ماما, ماما كتير. ماما. انا اخذ ال الحياة إنه ببساطة كتير يعني أخذ طب يعني ببساطة أكتر ما أكون كتير معه إنت متل هيه. تمامًا. هلا هل طب مريان لما أنتي قلتي هالكلمة أنا متأكدة أنا واسق إنه أنا حيل بك لحفية يعني. ليش مثلا ما بتقولي مثلا بجوز هلأ تيجي ايام انه بتلاقي حالك صرتي مرينة اكتر يعني عفكرة يعني ممكن تضغطي على اختك بجوز هي العاطفة صح انه اختي انا بديها الانجح بديها لا هيك مؤسلوبة ليش ما بتقولي ان كل واحد بالفعل بوجهة نظره للحياة لطريقته شخصيته بتختلف لكن ممكن بالنهاية مثل ما بقولي كل دروب بالاخير على الطاحون. هلا لك يا غرام حبيبتي م. أنا مشكلتي فيها مو بتوجهاتها مو بطبع هلا طبعا طبعا عندي مشكلة فيها <تصفيق> والله <تصفيق> عندما يغلو على كل شيء الطبع <تصفيق> <تصفيق> يغلو على فصوب <فتصفيق> بما <تصفيق> فين لا يعني حاولت تغير فيها بصراحة وهي بتعرف يعني مريانا. هي كثير مريانا يعني عم تحاولي حاولت على لأختك مشاكل تماما حالك أنا ما رأيت بصراحة بتجارب يعني هي أنت استفادي مني بس أنا بإلا شغلي أنا بس بقولوا ما حدا بيتعلم غير ما لك مضطرة أنه أنا أختك انا اختك في بهيدي التجربة قدامك وعم بحكي لك يا ما انا واحد 2 ثلاثة هاد غلط ما اقتنع غير اذا انا ما انه جربت, جربت هيدي وقعت بهيدي المشكلة بدي اوعى مرة واثنين وثلاثه لحد بس يا اختي انا ما كان عندي حدا يوعيني انا الكبيرة كنت مثلا ما كان بيجوز حدا يقول لي هذا صح وهاد خطأ وهادي يقعد معي وه بس انتي انت لو ما غلطتي ما كنتي هلا بهالوحده عندي الوسطانيه بالبيت انا الوسطانيه طب بيقولوا عن الطفل الاوسط او الولد الاوسط انه بيكون اكثر مرونه وعنده صفات تنافسيه وحب استطلاع تعاون من الولد اللي <تصفيق> أكيد يعني على فكرة أنا في هذه الشغلة فيني ملين ملين أنا أكثر تعاون منها طعفين قالت إنه عفوية مظموعة أنا عفوية أكثر ملين. منها مثلا هي حتى حتى ضمن جو البيت ما أخواتي يعني بده يحكي مع كلمة لازم يحسب لحساب حتى ماما كمان إنه بتحكي عا كل الكلمة بتعصب إنه أنا كيف إنه كيف تحكيني هيك أمو أنا طيب. ماما بتعصب وبضحك طيب عادي. مريانا حكت كلمة مثلا فاتت لجوا انت قاعده انت والماما مسكت لي لايكي كيف عملت حكيت بتقلي لي لي هي مع بس هي زولتي <تصفيق> اصلا <تصفيق> ماما معي بكين شي بتقلي لي لا بابا مع مين مع هي <تصفيق> <تصفيق> معي <تصفيق> مع <تصفيق> مع <تصفيق> مع <تصفيق> انا ايه <تصفيق> ايه بابا حكي كثير دائما بيسالتني انا وبيقول مريانا مثل ما خلص التركيه ضل معي انا بيت في بيت هيك وتسلم لكن بتتعامل والله عشت جنبك بتقلب وبقول مفيش إنسان كامل بس انت غريب لكنك ستتحك وتسلم لكنك سعادة بتتعانل والله داعيب ده, ده أنا عشت جنبك بتقلب وبقول مفيش إنسان كامل بس انت غريب انت مغرور انت معدوم الشعور انت زي الزينه بتقور واللي عشرك معذور مغرور ايوه مغرور ايوه معدوم الشعور ايوه زي عشرك معذور مغرور انت مغرور انت معدوم الشعور انت زي سمعنا كأنه يعني بدنا ولا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا عم جد للبلاد لطيفات كتير مستمعينا يعني وبكل الأحوال كنا نقول انه ب يعني ممكن الاصدقاء مع بعضهم يكون وجهات نظر مختلفة ما حد يتدخل بالتاني لكن لما بيكونوا مثل ما بتقول ندى بالمقدمة إنه بقلب بالبيت الواحد بصير في حساسيات أكتر في لسبب ممكن يكون نتيجة عاطفية انه البنت الكبيرة مثلاً بدها أختها نحو معين تمشي للصغيرة ممكن مثلا مثلاً ندى تشرحه رأي أنه أنتي لأنك الكبيرة أو كذا عرفتي تمام عن لذلك بدي أسأل مريانا أنتي مثلا ما بتشوفي أنه يعني إذا بتأخذي أنت دور على فرض الأكبر أو دور الأم ما بتقولي إنه أنا بدي أعطيها شوي مساحة من الحرية تفكر أو تناقشني في الموضوع لعلك شيء غرام أنا ما بحكي لحد مم. أنا بعطيها أول شيء نصائح لو ما مسألتك تعطي النصيحة أنا بعت أنا, أنا شفت الاستيجلس اللي هي فيها بعطي لكي مرح أنتي حالتك هلأ بده واحد اثنين ثلاثة عطيتها النصيحة ما أخذت بالنص صيحة واجت لعندي ندماني آخر شي مراح أنا شو قلت اللي يا مرا هي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مشكل فيها إنه مثلا تعطيكي نصيحة طريقة بتخوف فأنه مثلا ما مرح أنتي على على فرض إنه عأسف الشغلات مثلاً يكون منزلي بوست على الفيسبوك حتى الباص تدخل حالة الباص <الواتس> أضريه <أب تصفيق> <تصفيق> آخر مرة عملت لا أم فلوت لا مرة يعني أنا عنده خاصين يعني مرة كنت بنزل بوست بواست عادي بسخيف ليهم مثلاً <تصفيق> بواست بيكون حزين أنا الشغل اللي أنا بحسه يعني ما كتير حلو فيني مثلاً الظروف يلي بمر فيها إنه أنا كسر العالم ما فيني أبداً خبي الشغلات يلي بتصير جواتي مسلا على فرضاً ما دي ما رفعته او صار معي ظروف بالبيت تقاتلت معا تقاتلت مع ماما فورا بيظهر علي اما هي خلاص لا انه هي بلا هي انه ما تنشري مشاعرك او ما مت ما مت تنشري مشاعرك مسلا بكون ناش روز بتمنى انه تعلق عليها بطريقة حلوة بتجي انه بتسخف وضحك ها ها انه طيب ليش <تصفيق> لأنه خديني كأنه يا مريان عم بتقلك مرح انه انسي اني اختك وخذيني بشكل جدي شوي طيب انا فيني اختك بشكل جدي ما بيني وبينك مش على الفيسبوك قدام الناس كلها وقدام العالم اللي عم بتشوفه عم بت... ضروري الناس تعرف اختي انه فكريش انه هي شغلات عادية شو بده يكون صاير معي انا انه مثلا بده يكون م... مثلا مودي انا عندي مودي فكرة, فكرة, فكرة معينة انه اللي حي حيزعل لما بشوفك مأهورة او مزعوجة م. واللي بيكرا هيك حيشمت فيك هيدي يعني هل... اذا ما كانت المشكلة كبيره ليه حتى يشمت فيني مثلا يعني انه انا احيانا مثلا بنشر بوست بيكون انا انا كطبيعه عندي مثلاً بحب شعور الحزن الكآب بحب, بحب بقرأ عنه تقرأ دوستوفيسكي كثير أنا كمان <تصفيق> عندنا اختلاف هون كمان <تصفيق> أنا بقرأ روايات أنا بحب الأدب الروسي لدوستوفيسكي <تصفيق> كثير هذا العملاق الأدب الروسي <تصفيق> بقرأ عنه روايات الحزن الجريمة والعقاب هذه اسمه الرواية <تصفيق> اللي تق... يعني كثير بحب عنه ال... مثلا عنده كمان رواية حتو بغصك <تصفيق> بتحليل نفسي تحليل يعني ال... نفس البشري كآبة خل... أنا ما فيه رانو أنا مثلا تقرأ ادهم الشرقاوي حب غرام روانسي انو بتقول لي انت كيف فيك تقرأ هيك تلاقيها بتصور وبتحطها على الفيسبوك انا ما يعني بتقلي علي ايلي بقول لي انا ما بحب هيك مسلا مسلا انا بكون الناس انا اولا ما بقلك علي لا انتي تقلي علي ولما بعلي ايلي كمان ما بترد علي اي هيك بيصير يعني في قمع علي علي معكم مستمعينا من سديو أمواج طرطوس واليوم عم نحكي ببرنامج وجه لوجه عن الخلاف اللي بصير بكل بيت خصوصاً إذا الأخوة بنات موجودين بالبيت ضيفت ضيفتين مميزات كثير لليوم مجد الترحيب فيكم مريانا ومراح هلا بدي أسألكم على شو بصير الخلاف الجدي لما بصير بالفعل زعلوا ممكن يعلى الصوت معظم البيوت بتشكي من أعمال البيت أحياناً صحيح. من المشاركة ب ممكن بالمكياج بالتيار خبرونا عن هالأشياء هلا الحبلش أنا طبعاً لأني... كل ما تكلم إيه <تصفيق> أكيد يعني, يعني أنا ليكي صريحة لسة أكتر منه بكتيره أخيراً لبعمرة أخيراً لبعمرة دائماً اللي صغيرة بتأخذ أغراض الكبيرة إيه مثلاً هي عندها شغلة هي هي اللي اشترت مثلا الجاكيت أو البنطلون أو أي قطعة إنه هي لازم ال أول لبسة أول لبس لبس تكون إيه البسة أنا ما بيصير طبعاً العكس أنا العكس بعمله ما عندي مشكلة هلا حتى ليكي مثلا كان عيد ميلادي من فترة جابت لي رفيقتي هديه قلت لها اي خلي لي اياك يا رب انه مثلا كنا بدنا نطلع اليوم بس انا لابس قلت لك تلبسي جزدان عادي ما بقول لك شيء تكون هي معقوله تلبسي جداني قبل ما البسه أنا وجهه لك لوجه ردي لشوفك لك لا اذا عندها مواعيد يعني موعد كيف بدي بيغير لك بغير لها بشرح حياتها كليا هلا يعني أنا كثير مواعيد بس بقول لك عم تنزلي على طرطوس يعني هلا ايش بدك يعني شو عندك بطرطوس لحتى بتعرفي شو أنا عم الوصل للعالم مثلا لا معك معك بس شو عندك لحتى تتقنقي وتتشيكي على وحصرا الشي اللي جبته جديد ما لك حاسه عن جد انه ابتداع لا هم في شيء بخصوصي <تصفيق> أنا, أنا في شيء لو هي تجاوبه تستفل يعني هي حرة تلبس اللي بدها يا بس أنا هون عم تتعدى على حقوقي <تصفيق> <تصفيق> شغلة <يعني>. تانية <شغلت> <تصفيق> كمان أنا حدا موسوس لا ب... لا مش هيك مش هيك أنا حدا موسوس ب... بالترتيب <تصفيق> يعني أنا عندي صف الكنزات أو صف البنطلين أو صف الجاكيتات مفروض يكون مرتق. على نسق واحد اختي مرح ما ما بتحط على واحد هاديك المره هاديك المره كنت على الجامعه بدي أخذ الجاكيت من من خزانته هي حاططها أسفل اسفل طيب يا اختي على الجاكيت ليش حاططتيه باسفل الخزانة خساني هاي جاكيتتي اختي انا بحط الصبح ما رفعتتياه وم بدي شيل الجاكيت رجعت انت ناك شتياه انت ناك الدنيا لانه ما انا ما بتشيل من تحت على انا بعترف فيها انا ماني ماني ماني مهوسه الترتيب ابدا ابدا ما ليكي كتير كتير بس انه ترتيب خلص انا شو حط بخليه ما انا انا هذا الشيء كتير بيزعجني في بس بحسه انه شيء عادي بس انه بعدين اكيد برجع برتبها بس مو بالطريقة اللي هي هي كثيره تمام انا كثير البيت غير كل شيء مرتب ايه ايه ما بقدر أبداً أبداً أبداً, ابدا ابدا ابدا يعني اذا بشوف الجاكيت عليها طعجه صغيرة انه ليش ما لك ضبطيه صحيح او ليش ما لك ومشتركين انا وياها بكل شيء اللي, اللي ما في خزانه خاصة لا لا, لا لها لها انا وياها سوا لكن اعملوا كل هيك بصلوها مش معي في شيء خاصة لي انا بس انا بشكل عام اغلب ثيابنا على مع مريان اللي بسمع كلامك على فرض من عباره واحده بيعرف انه بالفعل هي هيك سيتك. هل هلا هي مو بايده يعني ما عم نحلل ما ما محللين أكيد. ولا اطباء نفسيين لكن هي مبينه من, من ترتيبه اياه بانه هي اي شيء بدها شيء منظم مزموط. لذلك اذا هي مثلا خلاني على فرض شوية فوضى عندها هو ما عيب بالعكس منك الابداع اوقات بيجي من الفوضى تماما ممكن يكون تماما. لذلك خلينا <تصفيق> <تصفيق> تمام <تصفيق> يعني من هون كمان مريانا لازم تعرفي انه لها شخصيتها صح انت بتحبي انه بس هذا الشيء صح الصح هو الترتيب مو انت انت ما لك على هلا ما رح نحكي لها انت لازم هي تعتني بحالها ونحنا هلا انا هلا انا هيك مثلا الشغلات بكون جايب لقلي شو برتاح مثلا بتشوفني مثلا ما اشرح للبلوز بدون ما اضبط اللي هي قالي ما دخلك انت فيها انا طلعت هيك انا وفصوطه عايشه كمان لا تفكر انه ما بنزعج بس بقول شو بدي خلص على شغل البيت كيف بصير بصير شويه خلافات بعض بشغل البيت ربما انا نظمة ما بس احيانا لقيت انا بتكاسل هي ماما منظمه الامور بطريقه ماما بصراحه ماما يعني كيف تقلك ما بتحكي بهالموضوع ابدا يعني بعد ما قدرتوا انتم صرتوا لحالكم إيه لحالنا انه هي اللي بتعمل كل شيء يعني م. مو بتقلنا لنا سنقوم او سو ما ربتنا هيك يعني م. إذا اشتغلنا اوكي ما اشتغلنا هي بتشتغل هي مشان تتفادى خلافات لا والله لا فكره <تصفيق> <تصفيق> هي بس نكون عم نشتغل مني انا ما عندي مشكله طيب انت كيف بتفوتي وانا عم بشطف بدي اتحرك كون جاي من طيب بتطير يعني بثانيه <تصفيق> هلا هالمناغصات اليوميه بتعتبروها <تصفيق> انتم مزعجه لا اكيد هلأ بالنسبة الي لأ, لا بس, بس صراحة انا هي انا بتزعاج مني بشغلة يعني اذا بتمرق جمعه وبطلت تحكيني انا بكره فيها عشان انا ليكي عندك مثلا شو <تصفيق> اذا بتزعج هي هي شو يعني, يعني هي انا لجدي معروفه يعني انه هو اللي بيحط خلص بس كأنه مريانا ومراحم بتولعوا عنا عنا وتفعلوا عن جد عنا يعني كثير عننا هالأسئلة بقى إذا بدنا نيجي على الأصدقاء مثلا كيف مثلا ممكن تتحكم فيك بأصدقائك إنه هاي ما عجبتني هاي بتادي عنا مثلا هلا ما فيت إلي بتعدي بتنصحني مثلا أنا مثل ما قلت لكم انا كثير بالحياه عفويه انه مثلا اليوم حكيت مع بنت اليوم الثاني صارت رفيقتي بروح وبطلع معها وبحكي لها كل شيء طبعا هذا الشيء خلص انه صرت انا صفحة بيضاء قدامه خلص ما بخبي شيء يعني ما عندي شيء مخبى بحياتي انا بحب ليكي في شغلات بشخصيتي انا بكره انه ما بحب بين لو رايي كله للعالم بس انه خلص انا بقول الحياه ماشيه شو عندي شيء مخبى ليش انا شو ما في شيء انه بينخجل منه فاني اوكي اللي انا بحب بيجينا عند ماريانا ليكي تعرفت على البنت الجديده ضفتها فيسبوك انستغرام اعطيتها رقم الواتساب اللي انه معقول مراح انه فورا هيك طب بدي اسألك معنا شي حلو هلهاي بتا اللي فورا عم بتأمني لهم مثلا بالنسبة للصدقات اسأليها لا لا. لا لا عفوا وانتي كتاب مفتوح <مم> هلا كان يقولوا امشي عادي اللي يحتر عدوك فيك يعني انه الانسان الماشي هو صح وانا قالي اني ما عندي مثل ما قلتنا ده انه شيء بتلاقي في طعنات بيجو بالظهر منه اكيد اكيد كتير راقيت طعنات من الرفقات بتلاقي بلا كتيره. لشت أحيانًا نقاط ما ضعفي. إيكي. انتبهي أنا ما بعطيهون نقاط ضعفي. بعطيهون شغلات إنه معروف عني العالم كله بيعرفه بس أحيانًا أنا بنزعج أحيانًا أنا عندي طيبة قلب يمكن م. يعني هيك. ب... كل عالم بتقول أنا طيب لأن قلبي طيب. بس طيبة <تصفيق> عن طيبة <تصفيق> بتختلف حبيبتي يعني مو مثلك أنتي مثلاً إيه أنا ما قلبي ما له طيب خدي. يعني مثلاً أحيانًا هنهم بزعلوا مني على شغلات تافه أنا كثير إنساني ما ما ما بحقد يعني مثلاً. عندك يوم اثنين يوم زعلتين اليوم الثاني بروح انا بصالحك حتى لو كنتي مزعلتين وبنسى شو سبب الخلاف شو حلو هلا انا بصدقك يعني بعرف تماما مواليد برج القوس, القوس وعن جد كلهم بيشبهوا الصفات اللي عم تحكيها ولكن البعض منهم تحت, تحت اطار انه انا عفوية وانا كذا احيانا ببالغ بيوفروا بمحلات يعني عرفتي كيف بيكون صح. غلط هلا انا احيانا بعترف بحالي يعني احيانا بكون شوي غلط يعني بلاقي تأنيبة من الماما من ماريانا بس بقول ماريان أنا قلبي قلتي عنه ما هو طيب. هلا ردني على أكيد أنا إنسان أنا بح بحكي عن حالي طالما ما عم بAZE حدا طالما عم بمشي صح فأنا فعلا إنساني إيجابية إنساني. طيبة إلى حد إنه هاي شغلة قلبي طيب إنه كلنا بالفترة بنخلق قلبنا طيب عرفتي عليكي. حس أحيانًا الظروف تلعب دور كبير تغيير. نحنا نصلي في بشغلات إنه شغلاتي في في البوطيب أنا بشغلات مع ما ما في. إنه مرة تطلع فينا الماما هيك إنه. فنفرض انا ببكي على قدفه هالشغلات فورا انا, أنا فشل ما ببكي هي بتطلع في انه ليه ببكي <تصفيق> انه ما اقول بتكون قالت شفتي اختك تعملها شفتي اختك انسانيه حنية. هي لا هلا تزوقكم بالاغاني مختلف اللي بتسمعوها مثل ما قلت كمان الكتب اللي بتقروها اكيد اكيد هلا هي عندك العراقي. انا كثير حل... بحب العراقي العراقي. على العراقي بتحسي احيانا انا انا كشخصيتي بحب اسمع الاغنية اللي بتناسب الحالي اللي بكون فيها بكون حزينة بحب اسمع اغنية حزينة بكون فرحاني بحب اسمع اغنية ما في احلى يعني حتى مخرجتنا اليوم يعني أه. اخترت لكم الاغاني اللي انتو طلبتوها بحيث انو نرضي طرفين الزو... <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <الزوئين>. سلام ايديكي <تصفيق> مع ازرف صبيتان. انا كتير كمان بحب نوه ان كن مستمعات دائمات لازاعة امواج هذا الشيء كتير بيسرنا. اكيد يا حبيبتي. بدي اعرف منك ما مرح بتحسي لما مريانا بتغادر البيت. بتحسي حالك شخصيتك صارت يعني مرتاحة اكتر. اه بتاخدي حرية اكتر بالبيت. خبرينا. <تصفيق> اه لا. السبب الاكبر انه اه اكيد مرتاحة كتير مسلا. هلا كان أبعد مشوار إلى من تقريباً مش شهر سافرت عشان ريحتني من ثلاثة أيام. فتحت الغزاني البلوز ما بخليني ألبسه ما كانت أخدي مع كتير يعني الحمد لله تحت الغزاني والله ما رو ما أخذت شيء تركت إلا كيام كان فيني أخذه وما يا فتاة لا ما كان بتسافر عشان تمانين وكان درح يومين وراش عفواً يعني مو طيبني ما أخذيته فأنا فتحت الغزاني لبست كل شيء صرت هيك نكش نكش حسيت هيك بالمتعة أخذ الجراكيل ما بتخليني ألبسه وألبسه ورجع ورجع يعني خلاص إنه أنا عشت بحرية صورين ها الماك المكياج خبرتونا أنه أحيانا على طريقة استعماله ب بصير بس أكيد أكيد مثلا عندك طريقة تحط المانعير على الأظافر بتلاقيني فتحت على البيت المانعير فتحي علبة المانعير بطريقة مزبوطة يا مرا بهذه <تصفيق> الطريقة بلا طيب هيك شو كي بدي مانعير أظافري بتقلي مو هيك بتكون هي إجت مضاعف شو عملت فيها على أساس لأني <تصفيق> <تصفيق> عملت الطريقة حتى أنا مكنت يروح على الشفايف كمان بدها طريقة البري ما عندك طريقة. طريقة مريانا اللي بده يجيب هلا من البري عند مريانا كمان وحتى الفونديشن. وحتى يعني شو شو كيشي كيشي بتعلق عليه طب. طب بدي اسال هلا ما هضى صف معنا وقت عن اختيار مم. الشريك طب. كيف ممكن ممكن هلا انت من طريقتك يا مريانا بتظهر في اسوسو في قواعد أكيد. لاختيار الشريك. بتوقع انا من خلال كلام ندى لمرا انه بجوز التركيز هيك على التجلي يعني أه. شو هلأ. كيف هلا أنا ما عندي كثير اسس والقواعد اللي بتحطها ماريانا بس دائما الاسس والقواعد اللي بتقلي اتبعيه وما بتبعها بيطلع معها هي, هي يعني هاي اعتراف منها هلا انا بعترف بس هي كثير كمان بتصعب الامور نعم. يعني هلا انا مثلا هذا الصح يا أختي. مثلا بيكون في حدا عم يحكيني بقولي الله بدي حك بدي إلها من أول شيء أنا بخاف يعني أنا بتقلي إلا ليكي بدي إللك موضوع بتقلي إللي أحكي لا طيب أنتي من نظرتك عم تخوفيني إنه أحكي شوي ساحمري مريانا ما بتخافي إنه كتير تعليقك على مرة يخليها أحيانا تبطل تحكيلك أسراره لا وتبطل تقدري تساعدية أبدا ما بخاف ليش لأنه تعرف هي إنه أنا لما بحكيها الكلمة هي أولا أنا وصلتها وشغلة تانية هي فولم تكشفني يعني أنا إنت ما رأي <تصفيق> ما في أتذب يعني أنا بتخيل الماما حدا كتير مرتاح مطمئن إنه بنتي سرة مع أختها وأي شي بيصير مع مرح أنا المسؤولة عنه تفكرة في شغلات تتحملي مسؤولية لكن في شغلات أنا صدقا ما بحكيها لما بحكيها لماريانا يعني أنا أكثر أسراري عند ماريانا أقول في عندكم إسا خطاتة صغيرة صغيرة, صغيرة. شو وضع وريها. خبرونا هي منا من موجودة هلا تشبهني أكتر ما تشتهرة كتير بتشبه بس ليك يعني أنتي واسطة العقدة أنتي اللي ضايعه بنص انا أنا واسطة أنا ضايعه بنص عم تقولي الوسطاني ما ب ما أخد حقه حقوقه مش بس منكش. هو الاجمل دائما. وهمي في الأنظار طيب ااا إذا هيك تخيلنا بكرة دائماً بنشوف البيوت فيها بنات بعد آه فترة لما بصير ارتباط وبتروح كل واحدة على بيت ولا بيضل أغلى من الأخذ في العالم أكيد أنتو نعطرين لي جياداك اليوم لتحلوا مشاكلكم ولا شو هلأ لكي لألك شغلة يعني بالرغم من هاي المشاكل كلها هي بتعرف أنا بعرف لي حوالينا بيعرفوا واللي عايشين مع مشاكلنا بيعرفوا أنه يعني هلا ما بدي اقعد دراما وما استحوج يعني هي قلبي ما في ما في اغلى من الاخوات وما في احسن منها وما في جوهره بالكون مثلها يعني اللي ما عنده اخت بصراحه ما عنده سند اي حنبكي شوي ثانيه <تصفيق> ندى ما عندها اخ تعمل لي للاسف للاسف <تصفيق> كمان رغم كل الانتقادات اللي بتوجه لي وهيك كثير بتكون احيانا يعني ما ما ما بوصفك أدش بنزعج منا بس أنا من دونه ما في ما ما فيني أبدا أعمال شيء يعني بالحياة أنا أقوله للماما عمسته وإذا بدي اشتري جاكيت بقوله أنا خلاص بلا مريانا ما بعرف أعمال شيء يعني حتى يعني لا أعرف ولا حتى بتحسي الأخذ بدل إلى مكان خاص بقلبك كتير هو يبت يعني ما حدا بيصير أختر ما يعني يعني هالخلاف بين الأخوة ما, ما بيلغي الود ابدا ما بيلغي الود ابدا كثير حكوات امر طبيعي أمر حيوي انت بتعرفي لما الواحد لما بيتقاتل هو اخته بتلاقيها لا لا شي بضل شوي يعني حتى يعني نحكي هلا طب كفي لك أختي الصغيرة <تصفيق> <آه تصفيق> ما, ما فيني خلاص. ما بتعيش ما بتعيش الجو أبداً لكي <تصفيق> هي بتطول شوي لحتى ترضى مني بس أنا بحاول مثلا مريانا كذا امنا مريانا بدنا وعد منك على الهوى انه ما بقى تزعلي <تصفيق> ما تزعليها <تص بلا يعني بلا الخصام الكامل بتقول لي شغلات وحكيته وحكيته وشوف هي وشوف هي ممكن تو عادية هكذا؟ هلا لكيبو عدا في حال هي اشتغلت على حالها <تكتبقى> وبطلت الشغلات يلي هي غلط بشخصيتها يعني <تكتبقى> حاولت تتطور من نفسها تنتبه على درس أهم شيء هلا عليها وتشتغل على, على, على حالها والشغلات اللي عملت لا مطبات بحياتها تتفاداها أكيد <تكتب> فيعني هاي دي هي only حلو كتير حلو. يعني شكرا كتير لكم حبيبتي يا نظر أحلى دب. مريانا خليجة أدب إنجليزي ومرح حقوق إن شاء الله منبارك لك بالتخرج يعني رجل. عطيتونا هيك فكرة عن العائلة السورية عن البنات كمانجدين بالبيت واحد كتبسير هلا أكيد نتشكر صلاحتكم ووجودكم معنا كتير أطفجة حلو على صح السيديو حبيبتي يعطيكم العافية وإن شاء الله موفقين وسهلا وسهل فيكم نتمنى مستمعينا ضيوفنا يضلوا عم يضحكوا مثل ما ختموها كتير حلو بالأخير ولو كانوا مختلفين ولو كانوا مختلفين, ولو كانوا مختلفين <تصفيق> متمنى لكم دائما لقل لكم مستمعينا الصلح دائما والوفق مع كل أحبابكم وأسركم ومتمنى تكونوا استمتعتوا بحلقتنا لليوم كنا معكم أمي السيديو أمواش طرتوس ندى حرفوش وغرام يونس مستمعينا والشكر لفريق العمل اللي رفقنا بنشوارنا اليوم كان معنا على الصوت لنا مصطفى بالهندس الإزاعية ولاء سليمان وبالإخراج ردينا سليمان عود الآن مستمعينا للستوديو أمواج FM باللادية